الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ق يحصل ع ا ل ب ا كما كان نبينا صلى الله يعني ظهر ف وشه وشه حمر ل أ ن ه حس إ ن ه الموضوع لما جاي تخيل ممكن تلقى عكس الحياء شنو فلان ح ي طيب عكسه شنو في لفظين إ م ا أ ن نقول فلان ح ي وعكسه بذيء او صفيق صفيق يعني شنو يعني متبلد الشعور جامد ا ل إ ح س ا س ما بحس كان ن ب س ت ه مبحس وكان أ س ا ت ه مبحس و ي س و ب ف ر د نفسه على الناس و م م ك ن ن يقول الكلام ا ل ج ب ي ح ج د ا م ن الناس و م ا ي ت أ ث ر وما, وما يصيب نوع من أ ن و ا ع الحياه ولا يعتريه شيء من الخجل الذي يجعله ي ط أ ط ئ ر أ س ه أ و يغض بصره أ ن ينظر إ ل ي ك حياء ف ز ب يكون غلطان معك لكن عنده حياه بيتجنبك الحياه يدفعه ان لا يلقى ا ل أ ن ه مخطئ في حقك ولذلك جاء في ا ل س ل س ل ة الصحيحه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحياء أ ن تستحي من ربك كما تستحي رجلا من صالح قومك مثلا أ ن ت عندك في ا ل أ س ر ة عميد ا ل أ س ر ة أ ب و ك عمك كبير امام الجامع عنده هيبه دي باب تحب. يكون افعل هذا الكلام أ ي ض ا مع رب العالمين حياؤك من الناس جيد بالنسبه للحياء من الناس جيد طبعا رسول الله كان حساس حساس تجاه ا ل آ خ ر ي ن إ ل ى د ر ج ة أ ن لكن سبحان الله هذا ا ل إ ح س ا س العالي ما منعه أ ن يقود الجيوش ولا أ ن يقيم الحدود ولا أ ن ي أ م ر بالمعروف ولا أ ن يتصدى للباطل ولا أ ن يجابه الفساد ولا أ ن يحارب المنكر ولا أ ن يعلي الدين ولا أ ن يكسر ا ل أ ص ن ا م ولا أ ن يهدم ا ل أ و ث ا ن ولا أ ن يقيم ا ل ح ن ي ف ي ة السبحاء ما منعه حياؤه من ذلك كله كان عليه الصلاة والسلام حساس تجاه هذه ا ل أ م و ر تجاه الناس تجاه مشاعرهم تجاه رعايه ما في قلوبهم وفي نفوسهم يا سلام أ د ب أ د ب أ د ب رفيع ا ل ل ه أ د ب نبوي م ر ي اخي أ واحد جابت له جلابيه خيرت نفسه له نفسها و د ت له بعدين ج د ي د ة في واحد من الاسئله ح ض ر ت ه قال لي يا رسول الله ثوبك ما أ ج م ل ه ما أ ز ي ن ه ما أ ح س ن ه امنحني اتخيلوا عم مشروع قالت ديني ج ل ا ب ي كتاك دي بنقل راسه لانه ما قدر يقول لا وما قدر ي ط ل ع قدام الناس ل أ ن ه ما ي ص ط ح ان ه ي ط ل ع قدام الناس يا سلام ح ص ل ش ن و بعد ما المجلس ن ت ه ى رسول الله دخل البيت الرجل الذي س أ ل ا ل ث و ب ة لما وصل إ ل ى بيته وجد الثوب ة أ م ا م ه قد وصل الثوب قبله يعني رسول الله دخل البيت ق ل ه ع ج ل ا ب ي ة ط ب ق قال له د ا ب ت فلان أزور حياة لكن ا رجاء في البيت لن م ا ل ح ي ا ما م ن ا ل س ل في الصالح ف بلدنا دي نحن نشوف و ا لكن ل أ ن ا م اعرف الاصابه يعني بالشارع ب ي أ ك ل في ا لا س ع ر ي ف ان هناك حياه م ا ف ي و ل د ب ي ت م ا ش ي ه في الشارع ب ي وصوت س و البيت أ ع ل ى من صوت الولد الولد راحة راحة وبيت بتكلم راح راح ترفع في الشارع صوة وتضحك ح ي ا ة ما في إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح فاصنع ما شئت صحيح والله ح ي ا ة حكيم اذا احكي لكم ح ا ج ة ب س ي ط ة حصلت يعني واحد راكب في المواصلات ر ا ج ل ع م ر كبير ياي من الخلل ناس المساكين ناس ا ل ب ا د ي ة أ ن ا بعتبرهم ناس عندهم قير وعندهم أ خ ل ا ق وما في ح ا ج ة في الدنيا ب ت م ل ع ي ن ه تخيل راكب في المواصلات في عمته ج ل ا ب ت ه ب ع ر ا ق ه و ب ك ل ه جات ء ر ا ك بابي لابس لبس الحفله كلها ض ا ي ر ت لكن زول ا نظم معه مافي يطلع م ش ك ل ة ولخل ا ل خ ل ق ج ل خ ا ل ق ك طيب والامر المعروف و ا ن ه عن المنكر ولتكن منكم ا م ة يدعون الى الخير و ي أ م ر ن ا بالمعروف وينهون عن المنكر ي كنتم خيرون غمة من والتنه... الناس ل ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهم ا ل و عن المنكر ف ق ن ا ا ل خ ي ر ي ة ان ل ر دلما تتمكنوا فيه من ر ر عمته م و ا ل م ر ن ع ر ا ل ي ا ل ن ا س ي ا عمك يا ع م ك الحاصل ش ن و ا من المنكر ولكن لنفسي ان تتمكنوا ع ر ة ل ل ر ج من المنكر ص ب ر الرغبة إلى、الرجل. لكن ل ا ر أ ل ه ا ع و ة وشو ذو جاية ما كيف فيه نظر معه ياخي الحياء دايما دايما قاعد أ ر د د الكلام د ه واقوله الحياء لا يباع في ا ل أ س و ا ق ولا يشترى من المتاجر ولا يعرض في المعارض الحياء ت ر ب ي ة الحياء جزء من تكوين النفس في الاسد بطبعهم الواحد عنده حياء, طبع كده عنده حياء مما كان خجول مهذب خلوق يا سلام من الحياء العجيب إ ن ه بعض الناس و ا ح دخل د على ناس ي ق ط ع و ا فيه وما شايف إ ن ه قام رجع ب ر ا ح ة على أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع ي ن ه عشان ما يشتسوا ه ق ا ل له عملت كده ليه قال خجلت لي خ ي ي ت ه كان دخلت عليهم حيتفاجئوا و ح ي خ ج ل و شديد خ ي ي ت ه دي بتخجلني في ناس حيائهم ع ا ل ي يا أخي طبعا الحياء يولد ا ل ع ف ة د ه كلام يقينا ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ح ي ا ة ي و ل د ا ل ع ف ة يا أ خ ي عائشة أم ا ل م ؤ م ن ي ن ع ا ئ ش ة أم ا ل م ؤ م ن ي ن رضي ا ح لكي ن لدينا ا ف ت لكي يكون لدينا افتح ل ي ق ك و ن لكي ي ك لكي يكون لكي ا ك و ن لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون ي يكون لكي يكون لكي و ن لكي يكون لكي ي ن ل ي يكون لكي ي ك ن لكي ي لكي ن لكي ي ك ل ي ي ك لكي ي و ن لكي يكون لكي ي ا و لكي يكون لكي يكون لكي ي ك ن ف ك ي ي ك و ل م ي ل ك ن لكي ن لكي يكون ل ي يكون ل ت ف ي ل ي ل ت ه ا ف د ف ن ف ي ه ا البيت بيتا لما توفي أ ب و ك ر الصديق قبل وفي فراش ي ف الموت استاذنه قال ل قالت المحلة ده حجست لنفسي كنت ب ل لما أرسل توفي يريد مع صاحبيه. فأجلت م اني بيشيل ت ا ف م بسلم ي قالت كنت ا توفي صديق أبقر أدخل الحذرة و أ ت خ ف ف في ثيابي ولما دفن ابو بكر كنت أ ق و ل إ ن م ا هو زوجي و أ ب ي قالت فلما دفن عمر ما نزعت عني نقابي وما نزعت عني حجابي حياء من عمر رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن طبعا في ناس الكلام دا ه برضو و و ي ش ف غريب غريب كده لكن ده الدين ياخي أ ي الحياء حياء, حياء. و ا ل أ د ب أ د ب والعفه ع ف ة و ا ل تهري و ا ل تفسخ و ا ل ت ب ر ج هو بمسماه و ب ق ب ح ه إ ل ى يوم الدين ل ن ت ت غ ي ر ح ت ى و ل و ت غ ي ر ه ذ ا ف ي ق ل و ببعض الناس و ع ق و ل ب ع ض الناس ي م ا ن تكسر فيه ذ ا لم ي ترى غ ي إ ل يوم الدين الله مرزق ا ن ا ا ل حياء الله مرزق ا ن ا ا ل حياء ر ز ق ن ا حياء ي م ن ع ن ا من ا ل ت ق ص ي ر في ا ل و ا ج ب الذي أ ل ق ي ع ل ي ن ا و من ا ل ت ق ص ي ر シャー ل, و و أ أ ل ي ه و ランス。